بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عملكوا معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملجت أيمانهم إِنَّ على أَزْوَاجِهِمُ ٱلْأُلَىٰ مُلْكَتُ عَيْنَانِ إِنَّهُمْ لَمُغْرَمُونَ فَمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَرَاغَبَ ورا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ مُعَذِّبٌ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ هُمْ أَمَانَةٌ وَعَهْدًا يُؤْمِنُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ الذين ينسون الفردوس هم في اخرين ولكل خلقنا رؤسانا من صلالات من طير ثم جعلنا نخبته في قمر مشيع ومن خلقنا النخبته عنق تغلق لنا علينا قدام وانت وشخلك لنا المضغى غير امان فجاءنا مخلقا ناصر فتبارك الله احسن الخالقين ثم ان رَبَّنَا إِنَّنَا نَسِينَا وَمَا كُنَّا مُصْلِحِينَ إِنَّكَ كُنتَ أَنْتَ الْعَزِيزَ الْحَكِيمَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْمُسْكِنَاتِ أن بُيُوتًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّتِكُمْ قُرَبَ مَن فأسألناه في الأرض وعينا على ذهابهم به من مخيم وعناه وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة بخدر من ثون سيلاعا تنبث من الزهر وصبغي الآكرين وإن لكم في الأنعام عبرة مصيف مما في مطودها ولكم فيها منابنع بعضع كثيرا وعلينا وعلى الجنة بكمنات وَلَكِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ حَلِيلٍ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالُوا يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْمَدِينَةَ يَعْنِي الْمَسْجِدَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَيَرَوْنَ الْأَشْيَاءَ كَثِيرًا وَيَسْمَعُونَ الْقَوْلَ وَيَرَوْنَ الْأَشْيَاءَ كَثِيرًا فَقَالُوا يَا نُوحُ لَنَسْتَضِعَنَّكَ مِنْ قَوْلِكَ مَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَخْرُجَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ يا رجل به جنة فتربطوا لي حتى الحين قال رب انصر لي بما كلمون فأوحينا إليه أن اخرع الفلك بعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفعر التنور فاتلق بيها من كل زاجين اثنين وعبلا وأملك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ضنبوا إنهم مغربون فإذا سويت أنت ومن معك على البرك فقل الحمد فقل الحمد لله الذي مجعنا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا يبارك وأنت خير المنزريين إن في <تصفيق> ذلك لآيات وإن كنا دمر ثمين ثم أنشئنا من بعدهم قرنا آخرين فعرصنا فيهم رسولا <تصفيق> منهم فنعمد الله أن أعبد الله مالك من إله غيره أبلا تبتغون وقال الملو من قومه الذين كذلوا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتهم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إجامتم وكنتم فغابا وعظاما لنكم مخرجون هاي هات مما توعدون إني حياتنا الدنيا نبوس وما نحن بنا بعنظين إيه وإلا رجل لسرى على الله كذبا وما نحن نرى قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يسلحوا المنادمين فأخذتهم الصيحة للحق فجعلناهم وفاءا فجعلناهم وفاءا فبعدا للخوم الظالمين ثم أنشأنا من باديهم قمونا آخرين ما يتسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرى كل ما جاء أمة رسولها كالذور فأسدعنا بعضهم بعضنا وجعلناهم أحاديث وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ قُلْ إِنَّ أَرْسَلَ مُوسَىٰ وأخاه يا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلَنَا وَقَوْمُهُ ولقد آتينا موسى الكساب لعلهم يستدون واجعلنا ابن مريم وأمه آيتهم وآويناهما إلى رضوة مدى في قرار ومعين يا أيها الوصل صلوا من الصيدات وعملوا صالحات وعملوا صالحا لني بما تعملون عليم وإن هذه الأمة كم أمة واحدة وأنا ربكم فاستغلون فتغطعوا أمرهم بينهم زمرا كل حزين بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حساحين حيحسبوا لأنهما نمدهم بجيم مال وبني مصارع لهم في الخير بل لا يشألون إلا الذين هم من خشية ربهم يشفقون والذين هم بعيات ربهم يؤمنون والذين هم من ربهم لا يشفقون والذين يؤسون ما آسوا وقلوبهم أنهم إلى رب المعافعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نحن نفس إلا وسعى ولديها كتاب ينفذ بالحق وهم لا يبلمون فالغلوبهم في ربرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مصرفين بالحذاب إلا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قل كانت أعياتي جفنى عليكم لكم كم على أعقابهم تنصرون es an أفلم يذبروا القول أن جاءهم لم يأتدابا أهم الأولين أن لم يعرفوا رسولهم فهم له ممكنون أم يقولوا نبي جنة بل جاءهم بالحق وحسرهم للحق كابلون ولو اتبع الحق أهواءهم لفتد في السماوات والأرض لفتد في السماوات والأرض بل أتيناهم بذكرين فهم عنهم ذكرين معلمون أن تستنظوا خرجع فخراج ربك خير فخراج ربك خير وهو خير وعزقين وإنك لتدعوذ لنا صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة تعني الصراط لنا كبير ولو رحمناهم وكبير فَزَجْنَا مَأْدِنَ الدَّرُّ وَلَقَدْ جِئْنَا مَأْدِنَ الدَّرِّ لَنُجُوتَ صِغَالَنَا لَنُجُوتَ صِغْرَ عَلَيْنَا وَلَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ ذَلِكَ دَمَشْكَانُ لِقَبْلِهِمْ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مرسون وهو الذي أنشغ لكم السمع والأبصار والأفذة قليلا مما تشترون وهو الذي برأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويريس على وخلاف الليل قالوا أين لسنا وكنا سرانا وعرابا إلا من العودون لقد وإلا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذا إلا أساطير الأولين كل من الأرض ومن فيها إن كنت تعملون في يقولون لله قلنا فلا Kul man lam bostana wa istadara wa radda al 'ars al 'amim sayaquluna lillahi illa bala tatqun kul lahu bi yadihi malaku kull shay'in huwa yujeeru ولا يجار ألمه إن كنتم تعلمون فيقومون بالله قل فألا تسحرون بل أتيناهم للحق وإنهم لشاذبون ما اتغل الله من ولده وما كان معه من إلاه إذا ازداد كل عجابهم بما خلقوا على بعضهم على بعض سورة الله جميع ما يخلق عالم الغيب والشهاده بدعاه عما علم لي ما يخبرون قل ان امر فريا الليل لا يعجول فلا تجعل في الكون علامين واننا على ان نغوص ما نعدهم يقادرون ادفع بالنتيه نحن اعلم بما وقل رب أعوذ بك من ثمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إلى جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب جيولي لعني أعمل صالحا فيما سرت كلا أعلم إِنَّ لَنَا عَتَبَةً وَقَائِدُنَا وَمِن وَرَائِنَا إِنْ بَلَغْنَا إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ فَإِذَا نُبِغَ بِالصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا نُبِغَ بِالصُّورِ فَلَا أَنْسَ يَوْمَ سَوْفَ لُقْمَازِينُهُ ثُغْنَاءَ إِذَا مَنَفِعُهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُنَائِشَ الَّذِينَ خَسِرُوا أُولَئِكَ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَمَنْ خَفَّت Talbah wujuhum annam Talbah wujuhum annam Talbah wujuhum annam wa man ziya kan had am lam takun ayat قالوا ربنا ولبئ علينا شكوشنا وكنا توما ظالين ربنا اخذجنا منها ربنا اخذجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختعوا فيها قال اختعوا فيها ولا تكلمون inna كان ocean sareesun na ilaaj yatoon yaqoolu rabbana rabbana faghfir lana irhamna faghfir lana warhamna anta khayrun rahimin saddaqal فاستقصبهم ذخريا حتى أنسوا ثم الكري وثمثم منهم تم حسون إني جزيتهم اليوم بلا صبروا أنهم هم الزائدون إني جزيتهم اليوم بلا ان نذهبソル اربعنا فيل قالوا نبينا يوم الاضاع و يومهم بسنابي قال ان ليس الا قليلا انه النسوت سم تعمل اب حسنت من لما بنات من لا ترجعون فسعاد الله النار الحق لا ilaaha illallaahu wa rabbun ar-raheem wa man yazumallaahee lan yakhlaa rabbahu lahu thuba fa innamma hisabu yawmideh innahu la yuflihu ashaafirun wa qum abdu wa rutul wa qul nab'u fir wa rham wa an